وَلا قَدمَّ عَلَْكَ مَروةً أُخْرى إذ أَو حَينَ إ أكَ ماَا يُحَا أَقُض فيِيهِ فِي التَّابوت فَقضِفِيهِ فِي اليَّ فَالْيُلْقهِ اليم فَالْيُلْقِهِ اليَمُّ بالِالسَّاحِلِ يَأخُذهُ دُبُّّ وَعددولله وَلقَْيتُ عَلَْكَ محَحَبّةً إني وَللتُصْنع على عينك.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 واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكره اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تَخَافَ إِني مععَْتُمَا أأَسْمَع وَأَرى فَأتاه فَقُول إِ رَسُول رَبِّكَ فَأَْرسِ الْمَعَن فَأَْرسِ الْمَعَنَابَنِي إسر إِ وَلا تُعَّبهمم وَل تُعَِّبهممْ قَجِ إ كَبآيٍَ مِرببِّك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 فَل نَأتيك بسِحر مِثْنِه فَجعل البَينا وََنك موعِيد فجعل البَيننا وَوبَنك موعدَ لا نُخْلِفُهُ نَحْن وَلا أن تَمَكَ سُواء قال معيدكمُمْ يَووم الزينَةِ وَأَن يُحشر الناس صُطُحى فَتَولَّ فرعوون فَجم كَيدَ ثمُمتَ قال لهم نساؤه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحدقكم فيسحدقكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا ان هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم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 قال لهم الانقوف فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى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 وَلا أُقَطِ عنعََّ عيدَكُمْ أَجُلَكُمْ مِن خلِافِ وَلا أُصَلِّبَّكمْ وَلا أصَلِّبًاكُم في جذور النَّخْلِ وَلا تَعْلَ أينَا أَشَدّ عَذاب وَأَذَقاف قالونًا أصِكَعَ مَا ج أنا مِن البَجِّناتِ والَّذ فَطرَلَ فَقضمَا أن تَقَاب. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السعر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم ان لَهُ جَهَنَّمَ مَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهَا مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها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 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي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 قال لمصرت بما لم يبصروا به فقبضت قميضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهم فان قال فاذهم فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا وان لك موعدا لن تخلفه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 يَوْومَئِذ ياتمعون الدع يَ لاغِ وَجَلَ وَخَجات الأصوَاتُ للِ الرَّحْمنان فَلا تتسَعُ إللا همَسَاب يَومَئِ اللا دَ فَع الشَّفعَةُ إللاا مَنْ أذِنَ لَ الرَّحمَُ وَرَضِيَ لَ قَنااب.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 وَلاقد هِدنا إ آدممَ م قبل فَلَسية وَلَن جدهُ عزم وَإِذقُ النار المَلا إك تسدون آدممَ فَسيلوا إا ابن سَأب فقُنا ي آدَبُ إ هذا عدك وَزَوجِكَ فَلا يخر جكماَا فَلا يُخر جك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 وَُّرُ أَهلَكَ بِال الصَّلااحِ وَصطَمرِر عَلََْا لا نَنسْألُ كَرِزْقَ نَّحْن نَررزُقُك والالْآاقِمَةُ للتقوى وَقالوا لَ لَا يَأتينَا بآيةِ مِ الرَبِّ أَلَمْ تَأْتِهِم بَِّنَدُ ماَا في الصّحُ فيِي الأُولَا وَلَ أن أَهْلَكْناَهُم بعَذاابِ مِ قَِْهِينَ قالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ نَأْتِىكَ رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ يَتَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهتدى